بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعلم أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استرنا فأنت له وَمَا عَلَيْكَ أَنَا يَذْكِرَ وَأَمَّا مَنْ جَاءَ كَيْسَعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة بأيدي سفرة كرام عَلَقَه مِنْ نُقْفَةٍ خَنَقَهُ فَقَطَّرَهُ ثُمَّ السَّيْلَ يَسْتَرُهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره أنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَفْقًا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبَّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُوْنًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبَّا متاع ولي أنعامكم فإذا جاءت الصخة يوم يفر المرء من أخير وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ مِرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِ ضَاحِكَتُم مُسْتَبْشِرٌ وَوُجُوهُ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَضَبٌ تَنكُهَ قَتَرَه أُنَائِكَهُمْ تجارة